بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ا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 إليكم من ربكم ولا تسترعوا من دونه أولياء استرعوا ما يأنزل إليكم من ربكم ولا وليلما تذكرون وكم من قوية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون وكم من قوية أهلكناها فجاءها ياتي المتنا اسجا اذ كننا بياتا اوهم قوم يمون كما كان دعواهم اذ جاء ان باسنا إلا أَلَمْ يَكُنْ جَهَنَّمُ إِذْ يَغْلِي أَمْ بَأْسُنَا إِلَّا أَمْكُرُ إِنَّهُ كَانَ مَوْعِدًا قَالُوا تَرَى نُسَبَ النَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَمْ يَكُنْ لَنَا الْمُسْتَرِي تَرَى قِصَّنَا عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ تَرَى قِصَّنَا والوزن يومئذ الحق والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون من ثقلت موازينه فاولائك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا فَسَهُم بِمَا كَرُمَ آيَاتِنَا يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ مَسَكْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَلَقَدْ مَسَكْنَاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ وَلِيلًا مَا قليلا مما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ ثُمَّ قُلْنَا يَا مَلَائِكَتِي اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَن قَالَ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من جِئْنَا وَخَلَقْنَاكُم مِّن طِينٍ قَالَ فَهَبْ لِي مِن رَّحْمَتِكَ فَمَا يَكُونُ لِكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا فَقُلْ إِنَّكَ مِنَ الصَّاغِرِينَ قَالَتَ سَمِعْتُ مِنَّا فَمَا يَفُوكَ أَن تَتَكَبَّرَ فِيهَا لَكِنَّ الصَّاخِرِينَ قَوْلَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَوْلَ أَنْظِرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ قَالَتْ إِنَّمَا أَوْعَظْتُكَ لِلنَّاسِ فَمَنِ اتَّبَعَ وَصَايَكَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى أُمَّالَئْتُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ طُغًةً دَهِشَتْهُمْ مِنْ ذُيِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ وَلَا تَجْدُ أَبْثَرَهُمْ شَاكِمِينَ قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَدْحُورًا قَالَ خُرُجْ مِنْهَا مَذْهُومًا مَدْحُورًا لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ لَمَنْ رَبَّنَا كُنْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا رَحْمَةً وَاجْعَلْ لَنَا فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَنَجِّنَا مِنَ النَّارِ وَيَا آدَمُ هَلْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الجنة فكلا من حيث شئتما ولا فَتَكُونَ لَكُمْ حَيْثُ السَّمَا وَلا تَكُونَ ذِئْبَةٌ فَتَكُونَ مِنْ الْغَادِ قَاصَصَهُ لَهُمُ الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا مَغْوَلٌ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا فَأَخَذَهُمَا الشَّيْطَانُ وَهَمَسَ إِلَيْهِمَا ۖ قَالَا إِنَّمَا نَعْبُدُ الرَّحْمَٰنَ الَّذِي أَرْسَلَ إِلَيْنَا رِزْقَنَا ۖ وَلَا نُشْرِكُ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۖ قَالَا فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وقال ما لآكما ربكما عن أجل الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخارجين وقاتمهما إني لكما لمن الناصحين فلَِنَ صس فَدَلهُ مَا بر فَدَللهُ م ر فَلَمَّاذاَا فَ الشَّجرَةَ بَدت لَ مَاثَاتُ مَا وَقَفق يَقْسِ فَانِ فلما ذاق الشجرة بدت لهما توآتهما وصفقا يغفتان على الإيمان ورط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 وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَنْ أَبْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْفَانَ لَكُمَا عَذٍ كُبِيدٍ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَمْ وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاترين قال ربنا ولمنا أنفسنا وإن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 قلَ فِيهَا تَحْ يَوونَ وَكِيهَا تَمتُونَ وَبِهَا تُقوجُون قلَك تَحكَكه تَمتَ وَمِنهَا تُوجون يا بَل آدَمَ قَدأَ زَلنَا عَلَكُم لِباسَي وَال سَؤاتِكُم وَلشَاء جَاءَ نَبَأُ مُوسَىٰ بِالْحَقِّ ۖ فَاتَّبَعَهُ ۖ قَالُوا يَا مُوسَىٰ إِنَّا لَن نَّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُ الصَّاعِقَةُ وَهُوَ يَقُولُ يَا رَبِّ ارْجِعُونِ ذلك من آيات الله لعلهم يتزدعون يا لَا آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما يَا رَبِّ أَدْنِ عَلَيَّ إِنَّكَ الشَّيْطَانُ كَمَا أَخْرَجَ أَدْوِيَكُمْ مِنَ الْجَنَّتَيْنِ يَوْمَ نَادَتْهُمَا أَلْيُشْهُمَا ثَوَاتِهِ مَا إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ إنه يراكم هو وقبيره من حيث لا ترونه إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون إنا جعلنا الشياطين أولياء وَإِذَا قَالُوا فاحِشَةً قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا أَفَأَنَا وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا وَإِذَا قَالُوا فَإِنَّمَا قُلْنَا وَجَدْنَا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 وَلْهَادِرُوا النَّبِيَّ بِالْحَقِّ وَأَقِيمُوا دُورَهُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ إِلَى الصِّيَامِ لَهُ الدِّينُ وَأَقِيمُوا دُورَهُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُمْ إِلَى الصِّيَامِ لَهُ الدِّينُ كَمَا أَبْدَأَكُمْ كما بدأكم تعودون فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة فريقا هدا وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من الله ويحسبون أنهم مهتدون يابأَدمبُضذَتَكُ د كلُلّمسجددون وَكُلُ وَشْرع وَلَ تُصْرفُ بأَدمبُذ تَفُم دكُل مكد وَكُل إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿أُلَمْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَفْضَلَ إِعْدَادَهُ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ﴾ أُلَمْ حَرَّمَ زِينَةَ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 وإنما حمظنا ربك يرزقنا ما هو من اينا وما بطل والاثم والبه يغير حس و ان وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ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 اهدي يوقنون عليكم اياتي فمن استقى واصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون يوقنون عليكم اياتي فمن استقى واصلح فلا خوف عليهم ولا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 فمن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته فمن أغزى ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حَتَّى إِذَا جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا يَتَوَفَّوْنَهُمْ قَالُوا أَيْنَ مَا كُنْتُمْ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين قال أدخلوا فيه من قد خلت من قبلكم من الجن والجنس في النار قال اجتركوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن كلما دخلت أمة لعنت أختها كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا ذاركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء فآتهم عذابا ضعفا من النار حتى إذا الزارتوا فيها جنعا طالت أخرهم لأولاهم ربناها قَالَ لِكُلٍّ ضَاقَ وَلَكِنْ لَا تَعْلَمُونَ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 تَسْفِيهُونَ إِنَّ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَاسْتَكْبَرُوا عَنَّا لَا تُفَتَّحُ لَهُمْ أَرْغَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِجَ الْجَمَلُ فِي سَمِّ الْخِيَاطِ الذين كذبوا بآياتها والتكبروا وعنها لا تستح لهم ألواه السماء ولا ينقلون الجنة حتى يرجى الجمل في سم القياه وكذلك نجذي المجرمين. وكذلك من المجلمين لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجد الظالمين وكذلك نجس الظالين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين لا نكلف نفسا إلا أولئك أصحاب الجنة هم في أعطالهم ونزعنا ما في صدودهم من غل تجري من تحتهم وقالوا الحمد لله الذي هدانا بهذا وما كنا لنهتدي لولا أم هدان الله وقالوا الحمد لله الذي لقد جاءت سرط الربنا بالحق لقد جاءت سرط الربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورستموها بما كنتم تعملون ونودوا ان في كل جنة اورثوها من الذين تمتحن وان الجنة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 حَقَّ قُمْ فَهَلْ وَجَدْتُم مَّا عَادَمَ بُكُم شَقّوا قَالُوا نَعَم فَأَذِنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُم أَلَّعَنَتْ اللَّهُ عَلَى الظَّالِمِينَ قَالُوا نَعَم انهم الا لا نسموا على اصول الذين يصدون عن سبيل الله ويرغون عنها وجا وهم بالاخره كافون الذي يصدون عن سبيل الله ويرغون عنها وجا والآخر الكافرون وبينهما حجاب وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم وعلى الأعراف الشارع يعرفون كلا بسيماهم وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَصْهَلُونَ لَمْ يَدْخُلُوهَا وإذا خلفت أبصارهم تلقاء أصحاد النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين وإذا خلفت أبصارهم تلقاء أصحاد النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين قَالَ نَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَغْنَى عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَهَذَا أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ إِذًا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون أَاءُل إَِّينَ أَقُ سَتُم لا يَنالهُ اللهَّهُ بَِحم ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا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 ان اكلوا علينا من المال ام ان ما رزقكم هو قالوا ان الله الله حرمهما على الكافرين الذين استخدوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا الذين استخدوا دينهم لهوا ولعدا وغرتهم الحياة الدنيا بَلْ يَوْمَئِذٍ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ آذا وَمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ بَلْ يَوْمَئِذٍ نَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ آذا وَمَا كَانُوا وَلَقَ الن بكِتابَابٍ فَصْقَ الن وَلَ عمِن هدَ وَرحمَةَ لِقَم يؤمِون وَلَقَ م بكِتَابٍ فَقَل الن وَلَ ع مِ هل ينظرون الا تاويله هل ينظرون الا تاويله يوم يأتي تاويله يقول الذين نسوه من قرن قرجا ات رسل ربنا بالحق فهل لنا يوم يأتي تاويله يقول الذين نتوا من قبل قد جاءت حضر ربنا بالحق فألنا فألنا من سفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل فألنا أفعى أفعى افعى لها أو رد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خطروا أنفسهم وظل عنهم ما كانوا يفترون قد خطروا أنفسهم وظل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 لَّهُ مَا الذي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِن تَدْعُ مِن دُونِهِ فَلَا يَسْتَجِبْ لَكَ وَإِن تَعْصِهِ يُغْش اللييرَّا وَيَطُلُوه حَتثَ وَشَّمسَ وَال القَمَ وأُّلوُومَمُسَقاتٍ بِأَمرِ يْش اذا له الخلق والامر اذا خلق والامر تبارك الله رب العالمين اذا رب ربكم تضرعا وخفيا اذن ربكم تضرعا وخفية.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 ان رحمه الله قريب من المصين ان رحمه من قريب من المصين قوم الذي يوسر ليا احسرا بين يدي احمته قوم الذي يا حبصر دينه يدي رحمته حتى اذا اقلت سحابا فقال نسقناه لبلد ميت فانزلنا به الماء فاخرجناه من كل الثمرات سآجها أقلت سحاباً فصالاً شكناه الزلد ميت فأنزلنا به الماعف أخرجنا به من كل السموات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون تَغَلَّكَ خُرُوجُ الْمَوْتَى عَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ كُلَّ دَلْوٍ كُلُّهُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا والذي خضت لا يأخذ إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون لَقَد أَوْسَلناَّانوا عَن إلَ قَوْ مِن إثَقَالَياَا قَوْْ يَأْبُدُ وَ مَالَكُمْ مِن إلَ غَيُْلَقَِ أَسَلُ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالَ الملأ من قومه إِنَّا لَنَوَاكَ فِي ظَلَالٍ مُّذِينٍ قال إن له من قومه إلا لنراك في ظلال مهي قال يا قوم ليس بي ظلالة ولا كني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي ظلالة ولا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 أراجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون أراجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل وَرِثْتَ كَفُوًا وَلَعَنْتُمْ صُرًى تَكَذَّبُوا فَإِن جَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ فَتَذَكَّرْ فَإِن جَاءَهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ حِفْظٌ وَأَوْرَثْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا عَنِيدِينَ وَأَيُّ عَادٍ وَعَدَ اَقَاوُدَهَا قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ قَالُوا يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ أَفَلَا, تستقون أفلا تستقون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 وإنا لنهنك منها الكابرين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول بِالْعَلَى أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينُ أُبَلِّغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي أعجبتم أَن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وَٱضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلًا أَصْحَابَ ٱلْقَرْيَةِ إِذْ جَآءَهَا ٱلْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَآ إِلَيْهِمُ ٱثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا۟ فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون قالوا أجس لِنَعْبُدِ اللهَ وَحْدَهُ وَنَذْرَا مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا كَذَلِكَ قَالَ لَهُمْ نَعْبُدُ من الصادقين تخلاج ما كان جداج كنت من الصادقين قال قد وقع لنكم من ربكم رجس وغضب قال قد وقع لنكم من ربكم رجس وغضب تُجَادِلُونَ نُوحِي أَسْمَاءَ إِن سَمَّيْتُمُهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا نَزَّلَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سُلْطَانٍ أَتُجَادِلُونَ نُوحِي أنتم وآباؤكم ما نزل الله بآل سلطان فانتظروا إني معكم من المنتظرين فانتظروا إني معكم من فأنجينا هو الذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بِآيَاتِنَا فأنجينا هو الذين معه برحمة وَقَطَّعْنَا ذِيَ الْعَرْشِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَقَطَّعْنَا ذَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ وَقَطَّعْنَا ذِيَ الْعَرْشِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وما كانوا وَإِلَى ثَمُودَ أَقَوْمَهُمْ صَالِحًا وَإِلَى ثَمُودَ أَقَوْمَهُمْ صَالِحًا فَأَرَى الْقَوْمَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ فَأَرَى الْقَوْمَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله وَجَاءَ أَسْمٌ بَيْنَ سُمٍّ مِنْ رَبِّكُمْ أُجِئَ أَسْمٌ زَيْنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ تَغْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ تَغْرُوهَا تَأْكُلُ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ إِنْ فَأَخَذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فذقكم عذاب اليم واشكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوؤاكم في الارض تستخذن من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاشكروا لكم كل خاء من زادعات ودوأكم في الأرض تتخذون من شغولها كثورا وتنحجون الإبادة بلوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعسوا في الأرض مفسدين فالكروا آباء الله ولا تعسوا بالأرض الشديد قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قال الملأ الذين اشتفروا من قومه الذين اشتغفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرتج من ربه قالوا قال الذين استكثروا إنا بالذي آمنتم به قَالَ قال الذين استكثروا إنا بالذي فعقروا الناقة وعشوا عن أمر يَا وقالوا يا صالح اتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فعقروا الناقة وعشوا عن أمر ربهم فأخذتهم وجفت فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم وجفت فأصبحوا في دارهم جاثمين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 أتوى عن وصال يا قوم لقد أجلنا حقوقي فهل ترثي لكم ولكن لا تحبون إلا وَدُخَن إذ قلَ لِقَوْم تَأسُونَفاحشَةَمَا سَدقَقم بِهانٍ حَدم مِن العالملَ وَدُخ إذقلَ لِقَوْم انكم لتاثون الرجال شهوة من دون النساء انكم لتاثون الرجال شهوة من دون بل أنتم قوسيقون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم وما كان جواب قومه انهم بناة يتفاخرون انهم بناة يتفاخرون تايجنا واهله الا امراته كانت من الغابر تايجنا واهله فَمَا أَصْبَحُوا كَانَ فِي الْغَوْرِ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ثُمَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَرًا ثُمَّ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ وإلى مدين أقام سعيدا وإلى مدين أقام سعيدا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله قَدْ جَاءَتْ آيَاتُنَا مِن رَّبِّكُمْ فَأَنقُلْ كَيْلًا وَالمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا فَأَنقُلْ كَيْلًا وَالمِيزَانَ وَلاَ تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلاَ تُفْسِدُوا فِي الأَرْضِ بَعْدَ إصلاحها. ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ذَلِكَ خَيْرٌ ولا تقعدوا بكل صراط تسويدون وتصدون عن سبيل الله من امن به وتبعونها عوجا ولا تقوموا بكل صراط تسويدون وتعرضون وتصدون سبيلا اِنَّ الَّذِينَ <تصفيق> آمَنُوا وَاتَّبَعُوا رُسُلَنَا فَلاَ يَخْشَوْنَ عُذْبَاً وَلاَ حَزَناً وَاشْكُرُوا إِذْ كُنْتُمْ قَلِيلاً فَكَبُرْتُمْ وَهُوَ كَيْفَ كَانَ آخِرُ الْمُفْسِدِينَ وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنْكُمْ آمَنُوا بِالَّذِي أُرسِلْتُ بِهِ وَطَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوا فَاقْبَرُوا وَإِنْ كَانَ طَائِفَتُكُمْ وطالفة لم يؤمنوا فاصبروا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين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 يا <تحاش> شعير والذين آمنوا معك من قضيتنا أو لتعوذن فيه لتنا قال أولو كنا كارهين قال أولو كنا قَدْ تَّوَائَيْنَا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا إِنْ أُرِدْنَا فِي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ أَنِ اجْتَنَّ اللَّهُ مِنْهَا قَدْ تَّوَائَيْنَا عَلَى الظُّلْمِ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا وَسَيَارَبَّنَا كُلَّ كل عِلْمَا وَسَيَارَبَّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمَا أَعْلَمُ اللَّهِ تَوَكَّلْنَا عَلَى الْمُنْتَكِلْنَا رَبَّنَ افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قومنا بالحس وأنت خير ربنا افتح بيننا وبن قومنا بالحس وأن تخيوا الفاتحين وقال الملأ الذين كفروا من قومه لإن اتبعتم تعيبا إنكم إذا لخاترون وقال الملأ الذين كفروا إلا إن اتبعتم تعيزا إنكم إذا لخاترون فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين الذين كذبوا صعيبا كان لم يغنوا فيها الذين كذبوا صعيبا كان لم يغنوا كانوا هم الخاسرين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 فكَيْ فَآسَ عَ قُمِ كَثِ فَكَيْ فَآكَ على قُم كَث وَمَا أَغْسَلم فيِي قُغةٍ مِن النَّبين إِللاا أَقَضْم إلا أخذنا أهل هذه البأساء والضراء لعلهم يضرعون دلنا ما كانت السيئه الحسنه تحتسع وقالو ثم دلنا ما كانت السيئه الحسنه تحتسع وقر وقر قوم الساء بان الضوء والسراء فاخذناه بغتة وهم لا يشعرون وقالوا قدم السعادة ألوظ الله والسراء فأغذيهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرآن تَقوَّلَ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا وَلَئِنْ أَنَّ الْمُنْقَلَاءَ لَأَمِنُوا وَاسْتَقَمُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ولكن كذبوا ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكذبون ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا بأس نابية وهم نائمون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأس نابية وهم نائمون أوأمن أهل القرى أن صُناعٌ وَهُمْ يَعْمُونَ أَأَن نَّأْتِى الْقُرآنَ إِن يَأْتِ مِثْلُهُ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّهُ لَعِندَ رَبِّهِ لَذِكْرٌ عَظِيمٌ أَلَا يَحْسَبُ مَن مَّكَرَ بِاللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَلَا يَحْسَبُ مَن مَّكَرَ بِاللَّهِ لَن يُفْلِحَ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ الخاسر يَهْدِ الَّذِينَ يَرْتَكِبُونَ الْأَظْلَمَ مِن بَعْدِ أَهْلِ آلَئِ أَلَوْ وَنُقَبِّحُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لا يَسْمَعُونَ وَنُصْدِرُ عَنِ الْأَفْوَاهِ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ذَلِكَ الْقُرْآنُ نُسْقِطُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَائِهَا وَرَفَلَ قِرْيَةَ أَتَشْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلُ وَرَفَلَ قِرْيَةَ أَتَشْهُمُ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ كَذٰلِكَ يَطْبَعُ اللهُ عَلٰى قُلُوْبِ الْكَافِرِيْنَ وَمَا وَجَدْنَا لَاكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ وَإِنْ وَجَدْنَا أَكْثَرَهُمْ لَفَاسِقِيْنَ وَلَا لهم من عهد وإن وجدنا أكترهم لفاتقين ثم بعثنا من بعد إن موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها ثم بعثنا من بعد بآيات لاجنا فرعون وملئه فظلوا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وقال موسى لفرعون اني رسول من رب العالمين وقال موسى لفرعون اني رسول من رب العالمين حقيق على الا اكون على الله الا الحق على أن لا أكون على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قد جئتكم ببينة من ربكم فأغفل معي بني إسرائيل قال إن كنت جئت بآية فأتي بها إن كنت من الصادقين قال إن كنت جئت بآية فأتي بها فانقصه فاذا هي تعبان مبين فانقصه فإذا هي تعبان مبين ونزع يده فاذا هي بيضاء لناظر قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم قال الملأ من قوم فرعون ان هذا لساحر عليم يريد ان يخرجكم من ارضكم يريد فَمَاذَا لا فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قُلْ أُرْجِيهِ وَأَقَاهُ وَأُرْسِلْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ قُلْ أُرْجِيهِ وَأَقَاهُ وَأُرْسِلْ فِي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 لرحل الغار دي قالنا وانكم لمن المقربين قالنا وئن لكم لنا من المقربين قالوا يا موسى اما ان تلقي واما قال القو قال القو فرم ما القوس سحر اعينا الناس واسترهوهم وجاءوا بسحر عظيم فرم ما القوس سحر الناس واسترهوهم وجاء وَاَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يأفكون سَوْقَ الحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ سَوْقَ الحَقّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَقَلَبُهُنَّالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ فَقَلَبُهُنَّالِكَ عَنْ قَرْبِ صَاغِرِينَ وَغُلِقَتِ تجيلي قارو آمنا برب العالمين قارو آمنا برب رب موسى وهاون قال فرعون قال كرعا آذنتم به قبل أن آذن لكم إنا ذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها تُخْرِجُ مِنْهَا أَهْلَكَت فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لَهُمْ قَطْعٌ مِنْ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلافٍ ثُمَّ لَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ له قطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم له ضربنكم فجمعين قالوا إن وما تنقم منا صلغا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ رَبَّنَا اَبْدِعْ عَلَيْنَا رَضْوَا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اتَّخَذَ مُوسَى وَقَوْمَهُ وَقَالَ مَلَ مِ قَ فِلَعََّ أَكَ لََهُ سوقَوْبُولُ الصِنُ فِي الأغْض وَيَدَمكَ وَآذتَك وَلَ تَنُ قَدِّلُ أَلنَا أَم وَلََتحكين سَ أَم وَإِنَّ فَوْوقَهُم قهون قال سنقتل ألماءهم ونستحيي نساءهم وإنا فرقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إِنَّ الأَرْضَ إِلَّا يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ إِنَّ الْحَقَّ إِلَّا يُورِثُهُ مَن يَشَاءُ إِنَّ ذَلِكَ وَالْعَاقِبَةُ, للمتقين والعاقبة للمتقين قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا قال أتا أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون قال عشاء ربكم أن يهلكا ذوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَكَّرُونَ وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ مُوسَىٰ وَأَخَاهُ لَا تَرْسِلُوا إِلَّا بِسُلْطَانٍ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه فإذا جاءتهم السيئة قالوا لنا هذه وإن تصر سيئة يتقير بموسى ومن معه وإن تصر لهم سيئة ونيروا بموسى ونمعه ألا إنما خائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا إنما خائرهم عند الله ولكن وَقَالُوا مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِنْ آيَةٍ لَتَسْحَرُنَّا بِهَا فَمَا نَحْنُ لك بِمُؤْمِنِينَ وَقُلْ مَنْ أَنْزَلَ الْكِتَابَ مِنْ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوكُمْ إِذَا كُنْتُمْ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 فالصلاة انت أكبر وكانوا قوما مجرمين ولما غطى عليهم الرجل قالوا يا موسى دعو لنا ربك بما عهد عندك ولما غطى عليهم الرجل قالوا يا موسى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 فلما كشفنا عنهم الرجل إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكسون فلما كشفنا اَن تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنَّا غَافِلِينَ اَن تَقَمَّنَا مِنْهُمْ فَأَوْرَقْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا وَأَرَصن القَوْم الذيَ كَون لُتّاقُونَ مشارِقأَِّ وَم غاربًاَّ بَوطْنافِيعس قَومَّكَونُ التَّّاقُون وَثُمَّ ذَكْرُ مَكَانَتِ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ ذِمًا صَبًا وَثُمَّ ذَكْرُ مَكَانَتِ رَبِّكَ الْحُسْنَى عَلَى وَدَم مَونَّ مَا كانََ يَصْنَ فِي الع وَقَو وَمَا كانَُوا يَعَشُون وَدَم مَونه كانَ يَصْنَوْ فِي الع وَقَو وَم كانَ وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعتفون على أصنام لهم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعتفون على أصنام لهم قوا يَمُ سََّن إِلَ كَمَالَهُ آلِهَا ق يَمُ سَّنا إلَ كَملَهُ آلِهَا قَلَئِ نَّكُمْ قَون سَجهَرُون قلَئِلَكُ قَون إن أولئي متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن أولئي متبروا ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قَالَ أَغَيْرَ اللَّهِ أَدْعُوكُمْ إِلَٰهُ أم وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ قَالَ أَغَيْرُ رَبِّكُمْ أَدْعُوكُمْ إِلَٰهُ وَهُوَ فَضَّلَكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سوء وإذ أنجيناكم من آل فرعون يتمون كل سوء العذاب يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم يقتلون أبناءكم ويستحيون وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ وَفِي ذَلِكُمْ تَذْكِرَةٌ لِّمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ وَوَعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فتم ميقات ربه تلا تلمت واتمنا ابيع فثم نقيته ربي امضي لدينا وقال موسى لاخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيلا المفسدين وقال موسى لأخيه هارون طلق لي في قومي وأصلح ولا تتبع سميلا يشتدي ولما جاء موسى لبيقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك ولما جاء وكلمه ربه قال رب ألي أنظر إليك قال أن تراني ولكن ينظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني قال تراني ولكن الجبل ايت تقوى ما كانه فسترى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موثا صاعقه فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وقر موثا صاعقه فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا أَفْلَقَ قَالَ سُبْحَانَكَ قَالَ يَا مُوسَى وَأَنزَلْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَةٍ وَبِكِتَابٍ فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ هَلْ أَتَىٰكَ مُحَرَّمٌ فَأَنتَ تَأْمُرُ بِهِ أَمْ أَنتَ تَنْهَىٰ عَنْهُ فَأْتِنَا بِمَا الشاكري وكتبنا له في الارواح من كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه وكتبنا له كل شيء موعظه وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوه تَخُذُّ ذَلِكَ قُوَّةً وَأْمُرُ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأحسنها, قوم بِأَحْسَنِهَا سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ سَأُرِيكُمْ دَارَ الْفَاسِقِينَ أصق عن آيات الذي يتكَ الضونَ في الأفضض بغيررِ الحَِّ وَإ أرَ كلُ آي لا يؤمنِ كل آي لا يؤ به 118. وإن يروا آيَةٍ آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا 119. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها يَمُوسَى سَبِيلَهُ مُشْلاَ يَتَّخِذُونَ تَعِيلاً وَيَرْمُ التَّيْلَ الْغَنِيَّ يَسْتَهْزِئُونَ تَعِيلاً ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا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 الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِنَبِيٍّ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَافُوا قَالُوا أَطَعْنَا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ إِلَّا جَسَدًا لَهُ قُوَّةٌ اتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ فِرْعَوْنَ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 وإنهم <تصفيق> قد ظلوا قالوا لئن لم يرحم ما رفضنا ويغفر لنا لنكون منه إلى الخاترين ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أتفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي ولما رجع موسى يَا قَوْمِ رَبِّي أَرْسَلَهُ فَانظُرُوا مَنْ تَعْزِي عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ عَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ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 حياة الدنيا وكذلك نجز المفتري وكذلك نجز المفتري والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدئذٍ غفور رحيم والذين عريوا السيئات ثم تلبوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما تكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ولما سكت عن موسى الغضب أضر الألواح وفي نسخةها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون وفي نسخةها هدى ورحمة واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلتهم من قبل وإياه فلما أخذت وَيَكُونُ كَذَلِكَ رَبُّنَا شَاءَ لَنَكْتُبَنَّ عَلَيْهِمْ الْقُرْوَانَ وَإِيَّاهُ أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا أَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ السُّفَهَاءُ مِنَّا إن هِيَ إِلَّا فِتْنَتُكَ تَضِلُّ بِهَا مَنْ تَشَاءُ وَتَهْدِي مَنْ تَشَاءُ إِنْ هِيَ إِلَّا أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافلين واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك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 آيات ما يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف <تصفيق> الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه عندهم في التوراة والإنجي يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحزم عليهم الخبائث يحمرهم بالمعروف وينهاهم عن لهم ويحرم عليهم الخبائس ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم بصرهم والأغلال التي كانت عليهم ويحرم عليهم الخبائس ويضع عنهم وهو الأغلال التي كانت عليه فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واستبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون فالذين آمنوا به وعذروه ونصروه واستبعوا الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ لَا يُجَلِّيهَا إِلَّا هُوَ يَكُونُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَأْتِيهِ بِغَيْرِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيمٌ قَلِيلٌ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ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 وكلماته واستبعوه لعلكم تهتدون فآذنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واستبعوه لعلكم تهتدون وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْبُدُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِي يَعْبُدُونَ وَقَطَّعْنَاهُمْ مُثْنَى عَشَرَ وقطعناه اثنتين عشرة أساق الأمماء وأوحينا إلى موسى إذ استثقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجرة فان بجتت منه اثنتا عشرة عينا وَكَانَ الْعَدُوُّ كَمْ دَجَّشَتْ مِنْ حُسْنَةٍ عَطَائِنَا وَضَلَّنَا كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ وَضَلَّنَا كُلُّ نَجٍّ مَشْرَبَهُ وَضَلَّنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامُ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ وإن جزنا عليه البسد والثروه قلوا من قيبات ما رزقناكم قلوا من قيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا انفسهم يظلمون وما وجد مولى أنفسهم يظلمون وإذ سيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حصة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم وإذ سيل له اسكنوا هذه القرية وكلوا آحيك شئتم وقولوا حفظة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنديد المحسنين سنديد المحسنين فبسل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون فبسل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليه رجزا من السماء واتألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعزون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم تبتهم شرعا واتألهم التي كانت حاضرة البحر إذ يعزون بالسبت إذ تأتيهم حيتانهم إِذْ تِيمَعُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ ثَبَتَهُمْ شَرًّا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَثِيهِمْ إِذْ تِيمَعُ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ تَرِيهِمْ شَرًّا وَيَوْمَ لَا يَثْبُتُونَ لَا تَثِيهِمْ كَذَلِكَ نَجْرُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَغُرُّكَ كَنُبُلُهُم بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَعِبُونَّ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا وَهُمْ كَانُوا أُمَّةً مِّنْهُمْ لِمَتَعِبُونَّ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ لَخَافِهِم مَا زال يَنشُرُ قَوْلُ مَا فِيهِ وَتَنِ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ أَنَّ فِي وَتَنِ إِلَى رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَسْتَقِيمُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَن جِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عن السور واخذنا الذين ظلموا الما نسناذ كتب به ان جنن الذين يلهون عن الذكر واخذنا الذين ظلموا واخذنا الذين ظلموا بعذابئ بئس بما كانوا يفسقون وأغذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسكون فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين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 إن ربك لسريع لا يقال إن ربك لجميع لا يقال وإنه لغفور رحيم وإنه لغفور رحيم فقطعناهم في الأرض أممًا فقطعناهم في مِنْهُ مُففَّالِحونَ وَمِنْهُم ذونَ ذَِك مِن الصَّالِحُلَ وَمِهُ ذونَذَالِ وَبَلَ نَهُون بالِالحَتَنَات وَالسَّاتِ عََّهُم يَغْيون وَبَلَ نَغون بالِالحَتَغاتِ والالسَّاتِ َّهُ 129. فخلف, فخلف من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدما ويقولون سيغفر لنا وإن يأسهم عرض مثله يأخذوه 120. من بعدهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدما ويقولون سيغفر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 هُذِهِ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ هُذِهِ مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ آتَيْنَاكُم مَا فِي الْكِتَابِ لَعَلَّكُمْ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألفت أنفس بربكم وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا عَلٰهَا وَاتٍ أَوْ تَقُولُونَ إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِنْ بَعْدِهِمْ أو أفتلفون بما فعل المضلون أفتلفون بما فعل المفسدون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وَْلُ عَ منِ بَأََّ آتَنَّهُ آياتاتَِب سَلَغَ منَِا فَأسْبَهُ الشَّي خَامُ بكانَ مِنغَوي وَكلْلُعَ مِ بَأََّ آتَنهُ آياتِ ف سَلََ مِ فَأسباب الشْ قَاالُ فَكانَ ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه افلد الى الارض واتبع هواه ولو شئنا لرفعناه بها ولكننه افلد الى الخص واتبع هواه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 ذلك ما قوم الذين كذبوا بآياتنا تقصصي القصص لعلهم يتفكرون فلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون فلن القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المهتدي من والمستن ومن يضلل فؤلاك هم الخاسرون ومن وَأَخْرَجَ رَأْئَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَأَخْرَجَ رَأْئَنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرٌ مِنَ الْإِنسِ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ بِهَا لَهُ قُوبُ لا يَبقَعونَ بِهَا وَلَهُم أَْيونُ لا يُصونَ بِهَا وَلَهُم آذَان لا يَسمَونَ بِهَا لَ قُوبُ لا يَسقَعونَ بهَا وَلَهُم أَون لا يفِونَ بِهَا وَلَهُم آذَان لا يَسَونَ بِهَا أولائك كالانعام بل هم أضل أولائك كالانعام بل هم أضل أولائك هم, هم الغافلون ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها اِسْمَاءُهُ فَادْعُوهُ بِهَا وَضَلَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ وَضَلَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ سَيُزْجُونَ يَعْمَلُونَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمِنْ مَّنْ خَلَقْنَا هُمْ مَتًّى يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يُعْذِرُونَ وَإِن تَنقُضُوا عَهْدَكُمْ فَقَدْ قَضَيْنَا والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون والذين كذبوا باياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وقوم لكذيمه اولا أو ما لصاحبهم من جننه ما لصاحبهم نذير إن مبين انه الا أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض خَلَقَ خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اغترب أجلهم أولم ينظروا خَلَقَ ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له من يضلل الله فلا هادي ويذرهم في طغيانهم يعمهون ويذرهم في طغيانهم يعمهون يسألونك عن الساعة ايان مرساها يسألونك عن الساعة ايان مرساها قل انما علمها عند ربي لا يجلي هالو فتها الا الله لا يجلي هالو فتها الا الله تقلت في السماوات والارض تقلت في السماوات والارض لا تاسيكم الا لا تاسيكم الا بغته يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَبِيٌّ عَنْهَا يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَبِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ اللَّهِ وَلَكِنَّ أَثَرَنَا النَّاسُ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء الله قل لا أملك لنفسي نفع ولا ضر إلا ما شاء وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ إِنْ أَنَا إلا نذير وبشير إلا بذي وبشير لقول يؤمنون هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها إليها فلما تغشى حملت حملا خفيفا فمرت به فلما فمرت به فَلََّا أَسقَلَ الدَّع وَلهَّه وَبَّهُ مَالَ إِ آتَثَنَا صَالِحََّ نَكد مِ الشَّكِ فَلََّ أَسقَلَ الدَّ اللهَّ وَبدَّهُ مَالَِن آتَيْ أأَناَا صَالِِ عََّ فَلََّا آتَهُ مَا قَالِحَن جَلَ لَ سَُكَان أَفِيمَا فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ فَتَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ أَيُشْرِكُونَ مَا لَا ولا يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون قل يستطيعون لهم نصرا ولا انفسهم ينصرون وان تدعوهم الى الود لا يتبعوكم سواء عليكم ادعوا سموهم ام انتم صامتون سواء عليكم ادعوا سموهم ام انتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد امثالكم إن الذين تدعون من دون الله عزاد أم سابق فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين فدعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين لَهُمْ أَوْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَلَهُمْ أَوْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَرْقُصُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ أَيْدٍ يَرْقُصُونَ بِهَا أَمْ أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلُوبٌ صُمٌّ أَمْ هُمْ فَلَا تَنظُرُونَ قُلُوبٌ صُمٌّ أَمْ هُمْ ان ولي الله الذي نزل الكتاب ان ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دون الله لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون والذين تشرعون من دون تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُونَ وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ وَتَرَاهُمْ يَخُضُّونَ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 فَكَيْنَ الشَّيْطَانِ يَزْغُمْ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْكُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيْكُ علي إِنَّ الَّذِينَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْطِرُونَ إن الذين اتقوا إذا مسوا خائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يكفرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جِئْتَهَا وَإِذَا جِئْتَهُمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا ازْدَهَتْ قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَى إِلَيَّ مِنْ رَبِّي هذا بطائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون هذا بطائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَإِذَا قِيلَ ارْكَعُوا فَارْكَعُوا لَعَلَّكُمْ واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآقال ولا تكن من الغافلين والذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من قول انهي القول بالغدو والآقال ولا تكن